نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى وقد خلقكم أطوارا قال أثابه الله تنبيه إن بيان أطوار خلقة الإنسان على النحو المتقدم أقوى في انتزاع الاعتراف بقدرة الله من العبد لأنه يوقفه على عدة مراحل من حياته وإيجاده وكل طور منها آية مستقلة وهذا التوجيه موجود في الظواهر الكونية أيضا من سماء وأرض فالسماء كانت دخانا وكانت رتقا ففتقهما والأرض كانت على غير ما هي عليه الآن وبيّن الجميع في قوله أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها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 فقال لها وللارض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ثم ختم تعالى هذا التفصيل الكامل بقوله ذلك تقدير العزيز العليم ففيه بيان أن تلك الأطوار في المخلوقات بتقدير معين وأنه بعلم وأنه من العزيز سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولكن العرض على هذا التفصيل أبعد أثرا في نفس السامع وأشد تأثيرا عليه والعلم عند الله تعالى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 الأول خلق الإنسان قل يحييها الذي انشاها أول مرة والثاني خلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والثالث إحياء الأرض بعد موتها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى والرابع الذي لم يذكر هنا هو إحياء الموتى بالفعل كقتيل بني إسرائيل في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى قال صاحب التتمة أثابه الله وقد تقدم تفصيل ذلك في أكثر من موضع للشيخ رحمه الله تعالى وسياق هذه البراهين هنا للرد على المكذبين بالبعث ولكن في هذا السياق اشكالا فيما يبدو وهو قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وإذا كان السياق للاستدلال بالمعلوم المشاهد على المجهول الغيبي فإن خلق الإنسان أطوارا محسوس مشاهد مسلم به وانبات الانسان الإنسان من الأرض بإطعامه من نباتها وإحيائها بعد موتها واهتزازها وانباتها النبات أمر محسوس ويمكن أن يقال للمخاطب كما شهدت خلق الإنسان من عدم وتطوره أطوارا وشهدت إحياء الأرض الميتة فإن الله الذي خلقك واحيا لك الأرض الميتة قادر على أن يعيدك ويخرجك منها إخراجا ولكن كيف تقول وكما شاهدت خلق السماوات سبعا طباقا فإن القادر على ذلك قادر على بعثك والحال أن الإنسان لم يشاهد خلق السماوات سبعا طباقا ولا رأى كيف خلقها الله سبعا طباقا والإشكال هنا هو كيف قيل لهم ألم تروا كيف خلق الله والكيف للحالة والهيئة وهم لم يشاهدوها كما قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وكيف يستدلون بالمجهول عندهم على المغيب عنهم وهنا تساءل ابن كثير تساؤلا واردا وهو قوله طباقا أي واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات وأظنه يعني التسيير من السير فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها ببعض فادناها القمر في السماء الدنيا وذكر الكواكب السبعة في السماوات السبع وكلام أهل الهيئة ولم يتعرض للإشكال بحل يركن إليه وقال القرطبي قوله تعالى ألم تروا كيف على جهة الإخبار للمعاينة كما تقول ألم تر كيف فعلت بفلان كذا وكذا وعلى كلام القرطبي يرد السؤال الأول إذا كان ذلك على جهة الاخبار فكيف يجعل الخبر دليلا على خبر آخر لا يدرك إلا بالسمع والجواب عن ذلك مجملا مما تشير إليه آيات القرآن الكريم كالآتي اولا أن تساؤل ابن كثير رحمه الله هل يتلقى ذلك من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس لا محل له لأنه لا طريق إلا النقل فقط كما قال تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي آدم فلم نعلم كيف خلق ولا كيف سارت الروح في جسم جامد صلصال فتحول إلى جسم حساس نام ناطق وأما قول القرطبي إنه على جهة الإخبار للمعاينة فهو الذي يشهد له القرآن ويجيب القرآن على السؤال الوالد عليه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 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمون الآية لأن الله تعالى خاطب هنا الكفار قطعا لقوله قل أئنكم لتكفرون؟ بالذي خلق الأرض في يومين وخاطبهم بأمور مفصلة لم يشهدوها قطعا من خلق الأرض في يومين ومن تقدير أقواتها في أربعة أيام ومن استوائه إلى السماء وهي دخان ومن قوله لها وللارض إيتي طوعا او كرها ومن قولهما أتينا طائعين ومن قضائهن سبع سماوات في يومين ومن وحيه في كل سماء أمرها كل ذلك تفصيل لأمور لم يشهدوها ولم يعلموا عنها شيئا ومن ضمنها قضائه سبع سماوات فكان كله على سبيل الإخبار لجماعة الكفار وعقبه بقوله ذلك تقدير العزيز العليم فكان مقتضى هذا الإخبار وموجب هذا التقدير من العزيز العليم اي يصدقوا أو يؤمنوا وهذا من خصائص كل إخبار يكون مقطوعاً بصدقه من كل من هو واثق بقوله وكان لقوة صدقه ملزماً لسامعه ولا يبالي قائله بقبول السامع له أو إعراضه عنه ولذا قال تعالى بعده مباشرة فإن أعرضوا أي بعد إعلامهم بذلك كله فلا عليك منهم فقل أنذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود وحيث إن الله خاطبهم هنا بقوله ألم تروا كيف فكان هذا أمرا لفرط صدق الإخبار به كالمشاهد المحسوس الملزم لهم وقد جاءت السنة مبينة تلك الكيفية أنها سبع طباق بين كل سماء والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وسمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام وقد يقال إن الرؤية هنا في الكيفية حاصلة بالعين المحسوسة ولكن في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حيث عرج به ورأى السبع الطباق وكان يستأذن لكل سماء ومشاهدة الواحد من الجنس كمشاهدة الجميع فكأننا شاهدناها كلنا لإيماننا بصدقه صلى الله عليه وسلم ولحقيقة معرفتهم إياه صلى الله عليه وسلم في الصدق من قبل والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد مضى فتبقى لنا فيما كتبه المؤلف في تفسير سورة نوح حلقة واحدة نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته